لآن ل آ ا ق ر موسوعه النابلسي ا ن وإن خجيم من ش ي ع ت ه ل إ ب ر ا ه ي م إذ ج ا ء ربه ب ق ل ب س ل ي م إذ ق ا ل ل أ ب ي ه و ق و م ه م ا ذ الله تعبدون أئفكا ا ل د و ن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 وقال إ ن ي ذاهب إ ل ى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام ح ل ي ن فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى قال يا بني اني أ ر ى فانظر ماذا ترى قال يا أ ب ت افعل ما تؤمر ستجدني إ ن شاء الله من الصابرين فلما أ س ل م ا وتلوا للجبين وناديناه اين موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ح ظ ي م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 وباركنا عليه وعلى إ س ح ا ق ومن ذر ي ت ه م ا محسن وظالم لنفسه مبين